<تضحي> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اخفر الشيخين والله والحاضرين والمستمعين أمين أمين أمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زويا وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما هنا في, في, في مسألة في سؤال سكرينها بعتت سؤال فبه. كل للناس توقفها التالي إذا كانت البنت صغيرة فزوجها أبوها من فاسق فهي على حالي الأول يثبت لها الخيار وإليه ذهب الشافعية والثاني إن زواجها الولي عالما بفسق الزوج صح العقد ولا خيار ولهذا سأل منتاز وأنا قلت لكم أن لها الخيار بيانت ذلك أذا كان هي أصلا لها الخيار من الكفر فليس بالفاسق والمسألة هنا في الوجه الثاني في أنه ليس لها الخيار هو بأن مسألة العرض ترجع إليه هو يعني ترجع إلى الولي ولا يتعجب الله من أجل ذلك فإن كان عالما وراضيا بهذا فإذا المسألة المعرة لا يتعلن بها فيكون لها ليس لها الخيار وهذا خطأ مبين نعم جزيط من جنة قال الإمام رحمه الله وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا الآية وقول الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بأبلا ورسلنا لديهم يكتبون وقوله ألم يعلم بأن الله يرى خلت أنت الآن خلاص على مسألة الأخرى من دعين من <تصفيق> وهو بعد ما بين السمعة صار دخل على هذه المسألة هنا ما زال شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى يجل لنا عقائد او اعتقاد أهل السنة والجماعة الوسطية العدول بين بين طرفين من أهل البدعة والضلالة من أصحاب الغلو ومن أصحاب الجفو بذلك قال قد سمع الله القول الذي توجددك في زودها هو انتقل الآن بعد ما تكلم على الصفات الفعلية ينتقل الى الصفات الذاتيه سواء الخبريه الذاتيه الخبرية او الصفات الذاتيه انا ارسلت لك قلت انت الذي فعلته ومن تعجبت جدا والله امشي القريب ممتل الحمد ربنا يرضى عليك لا لا ما انت لا تتكلف اي شيء ولا, لا ولا في لا ف... عشان فانتقل هنا المصنف إلى الكلام على الصفات الذاتية انتقل المصنف هنا على الصفات الذاتية وذكر منها العين كما بينا وهنا ذكر السمع طبعا العين بها الرؤيه وهو سيذكر رؤيه مستقلا وذكر السم في قول لا علاقة الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما شوفونا الان تاكيد في الايام او في موضعين الاول قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هنا قد سمع فاثبت السمع لله داله فعلاه اثبت السمع لله داله داله فعلاه وقد بينا قبل ذلك بأن هذا على تقعيد وتأصيل أهل السنة والجماعة الله أمين وهي أن الصفة لا تزبط إلى الله جل في علاه إلا إذا أضيفت للذات المقدسة إلا إذا أضيفت إضافة, إضافة صريحة مباشرة للذات المقدسة وهنا قد أثبتها لله جل في علاه قال قد سمع قد سمع الله نسب الفعل لله الذي اولى فهذا اثبات السمع لله جل في علا وفي الموضع الثاني والله يسمع تحاوركما ثم اكد في الموضع الثالث إن الله سميع وصير يبقى هذه الايه قد هذه, هذه الآية قد اثبتت في مواضع ثلاثه اثبات السمع لله جل في علا الموضع الأول اضافه اضافه الفعل مباشره لله جل في علا فالفاعل هنا والله جل في قال قد سمع الله إذا الذي سمع الله وهذا أذبات سماع لله قال وتشتكي الى الله والله يسمع تحاور اتحاوركما فاثبت السمع لله قال ثم اكد بالتوصيف التصريح قال إن الله سميع بصير فهذه الايه اثبتت من من مواضع ثلاثه إذبات السمع لله جلال فعلها والحق بأن سمع الله جلال فعلها ثبت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة ثبت بالكتاب وإجماع أهل السنة أما الكتاب فقول الله جلال فعلها قد سمع الله قول ل interacting في زوجها وأيضا فقد قال الله عن اليهود الملاعين لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وأيضا أنكر الله على الكفر الفجر أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا يعني نسمع سرهم ونجواهم سبحان الله هو يقول اصاله هنا يعني استمعوا هنا بلغ الى الى السر والنجوى لأن, لان بعض الكفار لما اجتمعوا بعضهم قال هل يسمع الله حديثنا فانكر بعضهم وبعضهم قال ان على صوتنا سمعه وإلا لم يسمع فهنا انزل الله تعالى ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدي مكتوب هذه اضافه هذه اضافه يعني الله يسمع والملائكة لديهم يكتبون فيكون الأمر على إثبات السماع لله جل في علاه وإحصاء ما فعلوا مكتوباً ولو أنكروا أقام الله عليه الحجة بما كتب من الملائكة الغرض المقصود بأن سمع الله جل في علاه صفة من صفات الله من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة واذاتها بالسنه قول الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده سمع الله اهو الان الان اهو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سامع سمعه وايضا فهنا في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه لما قرأ الله لما قرى النبي صلى الله عليه وسلم بنراسمان بصير وضع يده على على على اذنه إصبعه على اذنه وعلى وعلى عيني لا يقصد الجارحه ابدا هو الذي يعلم ويعلمنا ليس كمثله شيء وهو السميع على البصير أراد إثبات السمع لله والبصر لله جل في علاه وأيضا الله يرضى عنك محمود رجدي بيدعو لك بيقول حفظك ربي من كل شر وضر أزاك الله خير وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات إن الشكية التي تجادل تشتكي زوجها ويخفى عليها بعض حديثها فأنزل الله تعالى في أولاد قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وهناك رواية جاءت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول ربنا سميع بصير ربنا سميع بصير واشار الى الاذن والعين كما قلنا يشير بذلك إلى السمع والبصر يشير بذلك السمع والبصر والحق بأن سمع الله ثابت كما قلنا بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه وسمع الله سمعان سمع الله سمعان سمع سمع يلزمه الاحاطه سمع احاطه سمع احاطه وسمع الاحاطه هو من لوازم الربوبيه وهو سمع احاط بكل شيء لا لا تختلف عليه اللغات لا تختلف عليه اللغات وإن الله على يسمع السر والنداه وإن الله على يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء يسمع دبيب النمله السوداء على الصرخ على الصخره الصماء فكل شيء مسموع لله جل, جل في اولى ولك أن تفهم وتعقل ذلك لانه قريب من كل شيء كما كما, كما قال الله دلوقتي, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء طريب في علوه وعليم في قربه سبحانه جل جل في علاه وإن الله جل في علاه الكون كل وإن الله جل في علاه الكون كله في يدك حبة خردر في يد أحدكم إذن السمع سمع حاطة سمع أحاط الله بكل شيء فسمع الله كل شيء وسمع الله جل فعلها سمعان سمع وسمع خاص وسمع خاص وسمع الخاص هو سمع إجابة هذا سمع بقرب هذا سمع وقرب أو قل سمع وقرب وهذا القرب لم يكن قط إلا للمؤمن هذا القرب لم يكن قط إلا للمؤمن كما قال الله جل فعلاء أن رحمة الله قريب من المحسنين يعني الله قريب من المحسنين برحمته وسمعه وبصري وإنني معكم أسمع وأرى سمع وقرب هذا السمع سمع للمؤمنين وهو يتنوع سمع إجابة سمع رعاية سمع كلأ سمع نصرة سمع تأييد سمع توفيق وتزديد قال الله جل فعلاء لموسى عليه السلام ولهارون كما ساتي تفصيل ان شاء الله قال لانما عندما قال اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخاف إنني معكم اسمع وارى سمع رعايه هنا الآن. سمع احاطه وسمع رعايه وكلا وتأييد وتوفيق وتسديد ونصره قال انني معكم اسمع وارى اني معكم اسمع وارى وايضا سمع اجابه سمع الإجابة. هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده طبعا في قول, في قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده معناها أنك تقدمت بين الله بعبادة يسمع وهي الذكر والحمد أو ذكر بحمد فأنت أثنيت على ربك ذكرا باللسان والقلب حمدا يسمع الله منك ذلك ويجيبك وإن, وإن القريبة وإن الكريمة يكفيه التعريض بالثناء أرأيت كيف يكون سمع إجابة؟ فأنت لم تسأل أنت قلت ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد تطمنت إجابة لأن السناء الحسن على الكريم تعريض بالثناء يكفيه يعطي من لا يسأل وهو يعلم من قلبي من داخلة نفسه سؤله فيعطيه يعلم من داخلة نفسه سؤله فيعطيه فصار السمع سمع إجابة وصار الحمد ثناء ويكفي ويكفي الكريم التعريض بالثناء يكفي الكريم التعريض بالسناء. لا يحوجك ولا يعوزك للسؤال وهذا ان اتصف به المرء كان نبيلا جدا بانه من نبله لا, لا يعوز ولا, ولا ولا يجعل من امامه ويحتاج إلى السؤال تصريحا بل ولا ولا ولا يرتضي منه الاشاره بل يغني عن ذلك تصريحا منه وهذا ليس من فعل أحد الناس هذا من فعل النبلات. وهذا الذي علمه لنا الأنبياء ورفعاء الناس ورفعاء القول الغرض المقصود بأن هنا سمع إجابة في قوله سمع الله لمن حمده فإن سمع سا منه السناء الحسن يعطيه سؤله دون السؤال ويكفي الكريم التعريب بالسناء لك في ذلك خلق من خلق الله نبي من أنبياء الله فعلى ذلك هو يوسف وتنفس معه النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عندما قالوا طالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين تعريض بالسناء فقط فماذا فعل الكريم طال لا تأثير عليكم اليوم يغصر الله لكم وأعطاهم ما أرادوا بالسماح والعفو عنهم دون السؤال فقط تعريض بالسناء طالله لقد آثرك لما آثرك لأنك الأفضل لأنك الأعبد لأنك النبي لأنك لأنك, لأنك فقال قال لا تسريب عليكم اليوم يغصر الله لكم هذا فعل النبلاء هذا هو فعل النبلاء لذلك لما, لما عرضوا له بالثماء سارع هو بالعطاء وعندنا النبي صلى الله عليه علي كان من أفقه الناس ذهب إليه قال ذهب إلى رسول الله ثم قرأ عليه وقل تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخطئين فإن النبي لا يحب أن يسبق إلى الله أن يسمق الله أحد غير هو فتنافس معه في الخيرات فدخل عليه وكان قد أهضر دمه فدخل عليه فقال له طالله لقد آسرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فقال النبي لا تسريب عليك اليوم يغسر الله لك مسارعة فلذلك نقول السمع هنا سمع إجابة سمع إجابة ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي, أي الدعاء أسمع المعنى هنا ما معنى أي الدعاء أسمع معناه يعني أي الدعاء, الدعاء يستجيب له الله جل في علام عليكم السلام وبركاته أحسن الله إليكم إذن هذا سمع, سمع, إجابة سمع إجابة أي الدعاء أسمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل الصحر جوف الليل أسمع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ودبر كل صلاة وقال أقرب ما يكون العبد لربي وهو, وهو ساجد هذه اوقات الإجابة اذا هنا سمع سمع اجابه وهذا سمع خاص سمع خاص قد يرد علي في قولي سمع خاص ايراد ما هو الايراد وكيف دفعه قد يرد علي في قولي بان السمع هنا سمع الاجابه هذا سمع خاص قد يرد علي ايراد فما الايراد وكيف دفعه اجاب عندكم هل في اجابات اخ اخ يقول ان الله سمع لابليس دعاءه وقابل الاراده من الذي قال ذلك جاد ممتاز لا فض افوك اديات نعم انه اجاب لمصلحه اكبر واضاف وايش الرد على الاراده يعني انه اجاب لمصلحه اكبر طيب لكن بقي باقي باقي اجابه على السؤال يعني باقي في الاراده باقي عليه امر ممتاز ممتاز أخر. وهو أخر دعوه المظلوم وان كانك ما ذلك؟ انا ممتاز ممتاز هذه لابه صحيحه وقد يستجيب الله تعالى من الكافر من اجل أن يكون منصورا مظلوما او لامر فيه حكمه فيرجع له ما اراده ودفع صحيح مساله وسالفه اتبه شفتها ده صحيح ولذلك نقول وهذا كل هناك والنادر لا حكم له يبقى السمع سمع الاجابه خاص بالمؤمنين يبقى سمع الاجابه خاص بالمؤمنين سمع, سمع الاجابه وسمع الرعايه والتوفيق والتسديد والتأييد كيف نتعبر بهذه الصفه العظيمه صفه السمع اولا يعني نسال الله تعالى أن يبلغنا جميعا ذلك نعلم بأن الله يسمع, يسمع منا ف نكف عما ما عم لا يرضي الله جل في علاه فيغفر الله لنا كم كمزلنا وكم وكم يخرج منا ما لا يرضي ربنا جل في علاه فنس الله ما لا يرضي ربنا عنا فنسال الله على ان أن يمن علينا بالكف عما لا يرضي ربنا عنا وأيضا إذا علمت بأن الله يسمع ويسمع النجوة وأن الله يسمع وسمع الإجابة لا أكف عن الدعاء مغبون من كف عن الدعاء من حسب, من حسب أن معاصيه أو الخطايا أو الزلل يمنع, يمنع يمنع إجابة الدعاء يكون مغبونا مفتونا مأفونا جهولا ولذلك قال الحسن لا يمنع عنها احد منكم معصيته أن يدعو الله على الفعلاء فان الله قد استجاب لابليس فإن الله قد استجاب لابليس فكيف يقال ابليس استجاب الله له فعل المرء ان يعلم بأنه بانه بين يدي الله جل في علا ان كان مضطرق منطرحا ان كان متزدلا ان كان متضرعا فإن الله سيستجيب لا محاله فان الله سيستجيب لا محاله وان الله يسمع دعاه وسمع اجابه لقول الله جل في علا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون فيها دلالة غضحة جدا على هذا السمع بقي أن نقول في مسألة السمع وشرح الآيات في مسألة السمع فإنه أهل البدعة والضلالة كما قلنا أن أهل السنة وجماعة وسطية عدول بين طرفين نقيد من أهل البدعة والضلالة فمنهم من نفى السمع كليا. وهؤلاء هم المعتزله والجهميه هؤلاء الذين, الذين قد يعني قد على الله جرئه عظيمه وهو قد قال لهم يعني طب تعلمون بان المتقدمين كفار الجهميه ابن المبارك واحمد واطرف هؤلاء واقرانها هؤلاء كفار الجهم ابن دميه يقول يعني نفرق بين العلماء وبين وبين العامة لذلك لما ناضر بعضهم قال لو قلت بقولكم لكفرت ولكن ولكن أنتم عندي جهاله عمتاً نحن لا نبحث في هذه المسألة، لكننا نقول أنهم تجرأوا على ربهم جرأة عظيمة، فقد نفعوا الصفة، يقولون لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا ولا بصر، وطائفة أخرى قالت مخلوقة، يقولون لا سمع مخلوق، وهذه أولاء المعتزلة، الذين أرون أن الصفات مخلوقة، وأما هذا على جريا على أصولهم، لا التصريح، جرياً على أصولهم، وأما الأشعراء بدلالهم وحيداتهم، حتى لا يقال أنه من أهل السنة والجماعة وإطلع علينا من يقول بأنهم هكذا من أهل السنة والجماعة هذا خط وخلط وأيضا تغييب لأعتقاد أهل السنة والجماعة وجهل بأعتقاد أهل السنة والجماعة قال ذلك كائنا من كان فهو جاهل بأعتقاد أهل السنة والجماعة فعليه أن يعود إلى حضيرة أهل السنة والجماعة أولى له في هذا الباب هم يقولون يعني يؤولون الصفات لكن هنا في الصفات الذاتيه السبع صفات يثبتون السمع قول لله الحمد قلنا لهم ليه ما يا حبايبي يا شطار طب اثبتم انتم السمع الآن قالوا لان العقل يدل على ذلك قلنا كل صفة العقل يدل عليها كل صفة العقل يدل عليها فالحق أنهم الحمد لله قد اثبتوا السمع كما اثبت اهل السنه والجماعه وهذا وهذه حجه عليه وهذه حجه عليه لانه ما ثبت في صفه يثبت في غيرها ما الفارق لا فارقه بينه لا فارق بينه ما ثبت في الصفه يثبت في غيرها و... و... لعدم الفارق لعدم الفائفه فهو حجه عليهم فهو حج عليهم في هذا الباب ما قيل في بعض الصفات يقالوا في كل في كل الصفات لعدم الفرق لعدم الفرق وهذه فيها دلاله على التناقض الذي هم فيه في قول الله الفعلاء قد سمع الله قول التي تدادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير عيشة قالت في هذا الباب نعم سلف هنا يذكرنا بقول ابن تيمية جزيت الجنة لكننا نوع التقعيد القول بعد القول في البعض الأخ جزاك الله خيرا سلف قال قد سمع الله قول التي تدادلك في زوجها فيها مسائل المسألة الأولى, المسألة الأولى جواز مراجعة المرأة العالم وإن, وإن أظهرت التظلم له من زوجها لكن لا تتعالى ولا تكسر ولا تقضح في زوجها ليس هذا من النبل وليس هذا من خلق الحسن لكن إن أرادت أن تعرض عن رادة أو إن أرادت أن تتظلم تذكر المظلمة دون أن تزيد تذكر المظلمة دون أن تزيد فهذه قالت له انا نظرت له بطني وكانت وكان حجي وطاء وبطني وعاء قالت فأراد أن يهجرني وكان في الجاهلية يحسبون أن الظهارة طلاق. فلما قالت ذلك ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل وما أنكر عليها الله ما أنكر فهذه دل ذلك على أن المظلمة عندما تشتكي عندما يشتكي المرء لمن, لمن يعلم أنه سيرفع عن المظلمة صح له ذلك وليس من الغيبة أو هي مستثناء المسألة الثانية جواز للمرأة مخطبة الرجل إما سؤالا أو تعليما أو, أو تظلما قد سمع الله قول التي تجادلك وهذا فيه إقرار الله لا. لا وللنبي على ما حدث من, من الحوار قال لا سمع تحوركما الأمر الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وليس, وليس, وليس, وليس, وليس, وليس مشرعا هو ناقل للشرع وليس مشرعا لذلك أنزل الله الحلول في هذا الباب في الظهار والأمر الرابع المهم جدا هو الباب أن الله واسع سمعه كل شيء كما قالت عائشة بجانبهم والغرفة ضيقة ومع ذلك قالت كانت المرأة تشتكي زوجها في ناحية البيت وأنا وأن في ناحية البيت يخفى علي بعض حديثها قالت فأنزل الله قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ثم أكد إن الله سميع, إن الله سميع بصير فكان الظهار و... يا... و... وقال... لا ليست ليه احطر انا بعمله ببول انت بتعت اكتوزها ايه بالضبط فقال لي زيادة ببطر اعماله انت واش فعلت؟ اهوه بلمون اهوه بلمون؟ هادي؟ لا سيبت انا انا اهوه لا لا انت قصنت اخبرتاني بهذا الان انت واه ماشيخ ميت انت قلت لمون فانا اقررت باللمون فانت وانت اش فعلت؟ ومنت انت بتخاطبني هنا على القهوه من غير من غير اي لطيف هذه للقرب القرب من الليمون قرب تقرب من الليمون انت كمان انت هتشتغل خضري طب اسيب انا هسيب الترسان عشان افهم حاجه النقاش الان انت خضري خضري لا حسن الظن بيه بنقول له اي حاجه بردت بردت تعال تطبط تطبط لا ماشي المساله الاخيره في قوله قد سمع الله قول التي يجادلونك في زودية وتشتكي الله لا يسمع تحاوركما ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لان الايات نزلت ايات الزهار نزلت على سبب ومع ذلك ومع ذلك كانت على العموم اما الايه الاخرى قد سمع ما قال الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء هذا على قول اليهود ياتي شرحها في الدرس القادم ان شاء الله لو في اي سؤال اتفضلوا وانتهينا من السمع لكن سنشرح الايه ومعها إنني معكم أسمع وأرى زيادة في مسألة التأكيد على مسألة الإحاطة ومسألة أيضاً هناك الإحاطة أيضاً في أسمع تهديد ونذارة لأن الله لما بيّن للكفار أنه يسمعهم دلال على التهديد وهذا سيأتي في قولي قد سمع الله وقال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنية هذا يأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله في الدرس القادم لو في السؤال يتفضلوا جزاكم الله خيراً ثم سنصلي المغرب وعلى المغرب نكمل السنن بإذن الله جاء جاءت يا صبري تعجلت فاتتذكر الاجابه قبل ما تتعب فين الوش اه اينو انت هزيته مش هو لا, لا انت هزيته لا لا. معلم هو دي مش هنعملها من غيروش شفتوا وبالتصريح مش بالتلميح يعني دون الشكر بالتصريح مش بالتلميح يا جدع تجمل جميله لا تجمل قول هناك وجه لا يرى هناك وجه خفي <تصفيق> بيجي بالفنجان مقلوب ده بتاع فتحين فاتحين والفنجان المقلوب ده معناه سحر يبقى الاخوه بتقولوا بالسحر هم كمان تبقى مشكله كده كمان اذا كان في ان هو وبدأ بيقضت على فيك رايحة شوية <تصفيق> من أنت عنده هون؟ من الاتصال؟ سير من؟ ليه ما رجبتش انت يا صار؟ الورق الورق الورق بينا على نيكة اه في اسئله سؤاله صحيح ما يقول سمع الاحاطه صفه ذاتيه وسمع الاجابه ذاتيه ام فعليه ذاتيه ذاتيه ز... فيها فعل هي اصلا ذاتيه صاله لا تنفك عن اللاعب حال من احوال لانها اصل السمع أنا... ما, ما... ما الذي يحدث هذا البشير يقول نعم يقول العلماء صفه السمع ذاتيه فعليه فهذا تاتي يحدث خطى هذا الكلام والكلام على السمع الاجابه هذا ما لكن هذه اهلتني هذه هذا موت هذا الكلام اللي ممكن يقال بهذا الطريقه خطأ مبين كيف, كيف تقبلون هذا كلام البشير رضي الله عن البشير وأخطأ خطأ هذا خطأ لا صح في هذا الباب. صفة السمع صفة ذاتية يعني أنا ما أدري أما أتقنتم بأن, بأن الأشعر لا يمكن أن يقبلوا ولا يمكن أن يقروا بصفة فعلية فكيف تقولون ذاتية فعلية هادي معناها معناها انكم ايضا تجعلونها فعليه وهذا خطا بين يعني الان انتم مع ذلك لم يفهموا المساله على وجهه وهذا يضرني يعني الان لو نقول قلنا قلنا ان زيد وعمر وعمير الان لا يتكلمون صحيح فعند لا اسمع الله لهم قولا فان تكلموا سمعت تكون بهذه فعليه ما هذا؟ كأنكم لم تلقوا هذه المسألة وهذا خطأ مبين سفة الكلام سفة فعلية أثارة يا بشير ليست ذاتية سفة الكلام نعم قلنا هي حادثة الآحات قديمة النوع لكن عندما تقول فيها تقول لأذاتها فعلية لأن الله يتكلم وقت ما أراد حيث بما أراد اما الصفات الذاتيه لا يقال فيها هذا الكلام خطا الـ الـ <تصفيق> <تصفيق> <فلالتس friendgelization waters> <تصفيق> هذا تفسير نعم هذا تاويل سلفي هو الي ذلك حتى يتبين له هذا الكلام واا لو قال هي اداه فعليه فهذا خطا بين لا يمكن ان يقبل ويبقى انا اموت فيها يبقى الاخوه بعد هذا بعد بعد طول طول الاشواط التي درسناها في العقيده وانا احسب انكم من اثقل الناس في العقيده بيبقى في حاجات لابد ان يعني تبقى متقنه ليس فيها ذم شيء مما يثب